أما رأيت شاردا عيناه نجمتا؟ أما رأيت شاردا مسافرا لا يتقن السفر رحاب بلا زوادة من يطعم الفتاة من يطعم الفتاة الفتاة يحكون يحكون يحكون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 İzlediğiniz için